وما ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفيدة التي تطلع على الأفيدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة